وحاسة هاي وزير الفاديميين تاني كي او وحاسة هاي او هورتانك وضا ساحاي مالبضن اففوت اففوت يعني مش هدوين اففوت قاهرة اففورزي السديق قادل فاضل قسير دوين اففشي علي ابن حجر نباكسو قوري وانو يعني واقعي حجر الاسخلمنه وقريت عسني غير لكن بعض الوادي يعني اه دوت جروج هناك غير جروج دودي قديم يعني حصل او غير افوجره كل حال بقيع من أفرتم بيري أشكو جيري كارا صحاي واني كاس دلبي وحاو قصور ديكمي وحاو قصور ديكمي أترجو أمة حسينا سفاعة جدي يوم الحسابي مرجيها تسكي ديلي مرجيها يان يتقيسي اوه صوبنا صلوات الله وسلامه عليه يعني اوه مرجيها يان على كل حال بعدي وحليها مركز صوخاضي وحاوضي يعني حسين يعني صوخاضي عمر الاسدين اللي يراه انهال حمس بن منهاله يوري واني ومار حسين وارتي هسي وقات مركز صوخاضي ودمشي خجوه ورتيشي عجل وصلتها الكهف اهرهاي برسلتها قاري اما حسبتها عن اصحاب الكهف والغيم كان من اياتنا عجبة وحا الى الواق جي ملحيس الناق حسين بالنسان هذا الفصيحة اعجبه من اصحاب الكهف وحافي اعجاب, أعجاب, أعجاب, أعجاب من البضن قدلي وحملي حسين حسين صلى تلكي يقاضي بيئة كعجائب بضن انا حسبت عن اصحاب الكهف والرغيمي كانوا من عايتنا من اصحاب الكهف قضلي ورحوا حملي على كل حالات اثنات كيسية مجهولة قصة تفصيلكي تلكي قتلي هذي عني وحقه قلبه قد يجيح مايه وايه او وقردك يقول إله لا ينوى وقردك إنتي ديشي إلهي على عينو وقردك أما قرال لغتي أما إنتي أمرتي وقردك انتوا انت خلايق بضن أو أبو الفرج الجوزي كمدة كتاب الردي السوفي المتعصب العنيد المانع من دم يزيد قرد انا المتعصب العنيد المانع من دم يزيد علماء وورعون تاه او خالا ملشدا تي دليل الكردي او حنفيها كردي نتاه محمد عبد الوهاب شيخي اسمه شيخي وناي يعني يعني يزيل نكي ديلي ها يعني نكي او ديلي يعني اللعن وابنان تهي اي وطان ابن حجر العصقلان ابن حجر الهيتمي واد ديني هاي ذني له هاي ننحب للعين واسدي العين كان نلاعين ايو يعني لعن ريسين ما بانانا بانانا محاجري يعني <تصفيق> نبي القاتب كيسنا وآهاي كاتب الوحيز وآهاي اتهاد اسكو قفي على كل حول اتهاد اسكو قفي اتهادك وقفني هل اجرى الصحاكي اعصي ولا ما جليل وآهاي يعني حديثك يعني ما احني اوه ماركين زباكي ما اجرى بنا الصحابي نصفتو عن هو اجر الايه اوه حديث اصفو الله اياكم نوية اهريك اجتنبوه لاي رأضا وما شجرة وحيد الحقالي ومريد بين اصحابي اصحابتي مرت كاسي فا لاي رأضا حديث كاسي ابيت كان وزبت كان كل حال انتو ابن جوزي على ويتي ابن جنسي مشهور واي ابو الفرج يعني هراع معها او تيمي ابن تيمية تلميق سعمها جوزيها مشهور واي من اهلو صلوب الجماعة سهاي المتبضن وينا سهاي سوفيال تشكو جراوها وين عالم فقه نواهاي مؤرخ نواهاي على ويتي وحضرين يزيدي معاوية كورم عاش الرسول طه صلى الله عليه وسلم من دخل الدار ارباش سفيان فهو امن وحال اغاني ادوي في يا غالي امن نس نغني ادوي اسقلب من دخل الدار في سفيان ديري فهو امن النبي ديري اذنه ادوي استحقلي ادوي استحقلي امن نس غير ابنه مالجلائي وقر ابنيه ادوغ يعني يزيد على اشتهار قصي ابو طاهر الصاعتي على غير كان ابنه حزم او مشهور كاو ظاهر لا ام حلها كتاب اسمه جراح ا تصوح حضري على القرن اشكوجري توه محا حديث ابن عباس وحالك مريجي مستدرك كتابه اللي يراه محلو جيده مستدرك وحاله ليش هي صحيحينك مخاري المسلم يعني أسهل إله يعني حقه روايضه حقه الصحة ظهر كله كتابه مستدركه وحاله وهمي ابن عباس وحالك أسهل إلهينا ومحمد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وعشر وحيودي إلهي محمد صلى الله عليه وسلم وعزيلي أستدهاني لها يعيثوب تيشي تضواء تنقن عن كل دليل وإني أنا عدد قاتل ابني... ابن ابن ابن ابن بنتسا يعني قبرتها دولك ديلي او حسينها سبعين الف وسبعين الفا التضواء تنقن انه دلاء حاكمك وعاسري حديد كان صحيح واي سيحول الاتناد واذهابي وعاسري وعلى شرد مسلم شرد مسلم شرد اي معناها رقي مسلم يمكن ان تورى رجاشاش ده شارع لكن حديثه قد تيسي ضعيف الفقهيين اللي حجروا عليه ضعيف قاتل حسين واسجل حديث مرفوعه عليه قاتل حسين في تابوت من نار تابوت من نار ده صندوق هذي كمدأ صف الاحترار تابوض معنا صندوق عليه كوركيسي وهذه علياليك الدلي نجفو عذاب أهل الدنيا أهل الدنيا أهل الدنيا قل انت العذاب يفر كده وصال العذاب اهما يرى انا بيهو الكيس الدلي وخاص اهل, الدنيا. أهل الدنيا. عدنا وعاصر صبنا صلوات الله والسلام عليه في الحسين ودي الاله وعس وكل مصبحيه في عن مهان ادني ولا صمري بعدي ويقوا بلن غادين يعني اي غرغاره يقرب سياره كوفه يا عين على المثل الكبير هذا ويدان ما يوفي الهنا الكوفي اللي كوفي هات وعراق وكوفي ما يوفي والله ما ما سيدي في سينة بلن كوميال بلن هانجوا وصوفرين هدا حقوله هدا سالي هدا وعلبه قصرين معاوي يا حسن مركزنا علي أزغيريو سرام الله وجهوه معاوي وقاله دود وقاله دودي وقاله خبتي دودوين اقل بعد اخر انتغال اقل عين انتغال في بينا وقعتو سفينا الهرام شهوروا هاي مآبية وحايا عني او اهاي سحابي جليل او اهاي او عمر بن عاس او اصي او اهاي اغريو هالهي ذي حكم الاسلوب الدقيقي او زبط دارش اليسي حكم الاسلوب مآبية وحصوه كيشي وحصوه كيشي عبيمون يعني وحصوه كي. عمر بن عاس. سيدنا علينا و أحكم و شيء يعني أبي موسى الأشعر يسوفي يا صحي بعد يأتي علينا مضوض و أتشتين و أعليق و أبطئنا الضاتور أما قلنا علي جنتين بما يرى هادا كماكونا لجوعي ما هي المان أبي موسى الأشعر و أسوجيه و أسريه فهو خلقه كبحصانه واجوه ألبيكيه جوه فالجوه أور سعيالفيره ماهه يعني هذا الرأي كلمهه سحابه الوطريادي عصر ذهبي اله عصر ذهبي القرآن في إحديده كلمه السرعة يعني يوء خياس إجمع بالرهين يعني طلع مسكحكي ليه وقبيل فلان وإخيه سانا هاجر جي دي قليل ديني وقتين آخر بعد حبيموس عمر بن عاز وهو الكوراعي اللصكوراعي والذي يري acompan باركة القري blades ليس يا الجوبة ليست معاركة ، LEGROWE وهو حظي يس 위�انور و هذا weil وهوس و هوسجيت اوه مرتوي السحقاء ي fatty Dickarney لكن على كل فأس می خد finite وهو عرب قطع منه هذا عادك صوب عسيري هذه الغربه المقصل اشعاري الهرمري المقصعاري وحالتي جمع عدد 20 هذه حركه دم بيو انا حات كم شيء لك سيدنا علي يعني احقوه عذري اتماشى ja ei nii vakaqaad. Vesudii. Umut on mehti. Arbi voha kori Amr bin As. Ve Asil vahmahashin hakem ki o Siyedina Ali in Asil. Hakem Tisi Asili. Aniga Maaviyya vajjuva. Sisi Asili. Sidi Asili. Aniga Maaviyya, jaaniga Asili. سيدة أسلتها بقى قلتها ألوه أولي استفادة سيدة من غنوه أم العزب واسد واسد بعد ذلك أحد خطأ بحضي بالكاس لمك خوارج كان لها أيها أيها وذنبي كبيرة ذئك لغايا كفر لغايا برغسل بحيان سيدة علي يعني دليل ألوه خبتك أعسكتك قال <عليه> له هبطي مع الخوارج اصحابك احاين اصل الجرين وكبحسدين تتوحين احنا سيكل اخرا وين يغوصوا بيها هذيه ما عوشكتي اخر يجيب بيو حيوانك اهالك مينو حاي فرحكم ايده وقعد حد ينبالي الكعبه ايدس غريبه اا اسمنه <عليه> حتى تشوفوا هاي دين باليه الكعفة ديه ديني لما احكم ايه الو بحيو يعني كيه حيوانك هاي وكيف روح بضان ارواح بضان تبدو هايه وما دين سيه دريل كاسر بوكينس هذي وغان عوايين واحكستوا مغان عوايين <تصفيق> <تصفيق> سيه الان الدكتة دجوه يبضي انك هتوحنه جوه وإيه يعني كدب قاتان نمك الهداء اللي يجب التنفير تخيلت محيلين دمبي والقروب والقروب دمبي والودب والقروب يعني دي لا صف صف صايا وخكر ما انا هذيك قالوا السنه والجماعه يعلموا الاسلام قتل ديغا واذكر جيدا بساله اوبتي والزمر كثير كل ما اصبح دي ضوده للقليه ما قادر يقولنا بعده والجبي وموراي قال يا رب انا اعطى او في عنسيا دي قواعد السودان ونواطؤا بالكايد والجوال الجديف حتى اياته هي ايات واياته ترى غيرهم كنغميد مساء كان يكبحان او قليلا يكاب الشيء رفقت وشهر ماطور على جهه التكفير حتى الماء يبركود الماء وقواعد القرم او ديب عليه جهه البركه على التكسير الجديد بسم الله الرحمن الرحيم تو قالوا قليل يارك يجب الله سوته واسعها معناه دوها وكينوها هنا وحواه وحيال أو يعني قصة ديك أدعني ديما يتعلم بعدها دانا صوبنا سلوات الله وسلامه عليه إلهي يعني أبخاين بيكي قعن تاين إلهي كطوري يعني صحابة داس بيكي وقعن تاين إلهي كنوات أسجار الأفقائي إنهم قلبنهم وحقنهم معهم ونوطيعهم إنه إذا سعنا أهاي يقولوا أصحابي الحضر الحقشاش يقولون إنه بغاية أنه يجيلي مأسر وما شين بين أصحابي إن كان الغزاب جبكا نظم يسوشو في ما جرى بين أصحابي نطفتو أنه هو أجري لها جنكبتو معايا لكي يقفو وعصلا هاي وحلالسكو هاي <سيد, سيد عثمان هي هاين القهاستي او عبد قاسم علي المعاويه فار عثمان شديس على تو هون ديو غدار على قدغو او خلاف كداي سيد علي سيد لذلك نعلنه حتى ينفيرنه ونحقينه سنلوء الله وليدهنه لما ذهبوا مجتهدين هايين مجتهدنا ديس قفى هل قواصلهاي حديث هلا قديثه ونعم لما سلاحي سانل احي بعدها دراد دهي ياكم ما شجر من الحاج النبي قبري يعني كان عنه واجر اجدهاد نثبته اجدهاد سأجر كيس لمضا بواله سوا كان خلاسه لي كان لمسه لي كي قفى نعم لما سلي قدي اونو قدي دي داين كانا سو 90 درجه او قعنتان له 90 درجه الله وسلامه عليه وحسها اخبروني اشاره معناه ورما بشجره جيد اشاره او من يعني شبهي شبه ذو روايه وحقتهم مثل الرجل ان عمل نمن عمله جيد ونعمله ونلطعه اسكو معنى واحد شبه الرجل مثل الرجل اسكو معنى واحد فالجوارس اصليه اسكو معنى ده للمسلم شبهه شبهه بي روايه تج... مسلم ده تفسير اشياء او هاي مسلم تشبيهه زي... او النخله والشبوه وجه يعني مكاس ومو هاي لكن تشبيه لقديه وحال الحقية انك مسلمك اناس ثباتك ينفعك بضيقي شيء يعني اسكح يعني الطام اشوف طام المبادينيه اشوف طام المبادينيه فاسل اوه اذي انا تشبيه لبديك ولي قديد حيالك انت ان بلاه مبتينو سرديش عاك عاك نبقى عديبي عليه الصلاة والسلام وجه شبقه سعدي وعشقه عدي لا يتحاطو مسعود دعايو ورغوها على انتري مسعود دعوضو معناه مسعود هووتو معناه انك مسعود كانت تعويري مدعي سيدنا ولا ولا ولا لا يتحاطو معسيد هورو ايتحات جامع الكلم في اللهم صل وسلم عليه صلوه ترتيبي دم حذله لكنه لا يتحات ورغها على انتي مصودعد عضو مسلم كان ساح سوقو شبههواه جامع او كل بهاي مشبه مشبه في جامع لا يتحات من العضو انت مصون ورغها على انتي المصري فانساوي دعوه ديسه مدعيسه دعوه ديسه مدعيسه دي دي دي يعني هذا الولاء ولا ولا ولا ظهره ولا, ولا ينقدره طمرها مرهيدين مقوعه المعاينة يعني تاسع الشيخ عصري مقتني مسكيري مشيين. بعدي حديثي هذا الولاء عدنا يعني يعني نفعه جيدنا ما ولا يبدو ما برو نفعه حال ولا كذلك في سبعات ولا يعدم ولا يعدم ولا يدهم لا موايو فهيا هوسكدي حركدين لموايو على الحركه الدائم مواي ولو انتفاعه تدرات هذه الست لا ولا ولا اسوء العذيج على ضريق الاكتفاوة يعني ذي محسيني المسلم بحل لا اسكاني واحدة رايب وعى سومالي انها كان ضم واستفي وعى اشتال قلية باعث لي الا انا انضمع ما يجزاي تتاهي فعدي الى اخرى عديد مهاشيري تُؤتي واسيسة أقولها ثمارتا دي يعني ثمارتا كل حين برلعاء اركو زمن الاركب بإذن ربها كل حين ويقول تُؤتي سيسو أقولها كل حين زمن الاركو بإذن ربها يفسسها <تصفيق> حي لقى حناية وثمارتا لقى حناية مره حيالي وعلى العلوية البلاواء معانا كيسو وملوتو كيبرت مركا سوامور بحيث كل يبعون الله على البلاواء كل حين انتا على بلا الائك انجلتو بكاتا بعدي الو انتفاع الو انتفاع محاسي للنبيل هي النخلة هي النخلة هي قيدها سيئا النخلة تمرتوا هي ابن عمر على قواري ابن عمر يعني يقال لك وريي نفتي يا سيدين بن سيدي ابن عمر سيدنا عمر نبي لبنى ابن عمر قبع حديث عن سوه وريي وعدي وعزري عنو جيهان اخار تثبابين ابتوتك كهواء كورماين مشيحة اذوقي بوحاسة بخارس شيء وشيء حقو وشي. ليه بيسي سيبا بعدي كسيس وقلب غادي لاي صور دي ماوشي حنشي واسري دتكلموا ولا يعني اصحاب تننب وعلي وحاي جالين ايدي بعدي في فير سكول غير هادين ممكن شبه ايسو غير دا او من تخذ الجبايسو غير دي وبادي بعدي لقو تهي غيراني غير هي ترسكا دي واي نبغي دي واي سيد عمر ابن عمر وحسيري وحاكو نعدي يسيري غلبي انه نخلط تحي وقلع يسيري انه الى الى مع ذلك وحن وقاف في يسيري وحوائي ثلاثك انا اقو يراي ثلاثك انا اقو يراي انا اقو يراي المانا هاي كدبت في رساله انا اتفق وياك انت راتني ادو استعماله في واشي يا سيد كبك بعدين وايرين اصحابي من شارع مثل ويه عمر ابن عمر اشي هوايه الواوي اللي جو كله يجون ابو غيد لازم يجون صحابه حوكتنا يا رسول الله ازين وشكل هذين وران قال نبي وحاسدي يا نخلته في ايدي تنقول غزك لغيري لغز معلينا فرس يعني لقصمة البضي عربي وحلو رواق هلاي أفكاين بضي اشتراق الوحجري وعسو بحي يعني ساعة الشيء من أحمس الشيء هل هلاي وهلسكو حري حري دوهاي وحلسكو حري يعني وعواي كلسكو حري وعساهاي إنا النين كلو حري يعني فيريون وحلو حري إناس دو كلو ها أحواش علامي الكايدين سفيري ها واغي عضاس أحواشي مسؤالك هسفيري ها منقول على الاو حراين وحاوله حرد ادس وحيديراني الاساد دخول وحقتو حرايف برنقولكم عندي رات كل ل اورتي الشيخ اظور الشيخ كل اسبوع الباء المنكهه والباشا الجرماني سي احمد اسمه انه راح معكم وحوجنا ابرا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها Naksis vahe, kaas vahe. Hei? Aga saa ajri. Ena suhidli rannu. Lägezga ei anii, in baab olaagal hai, asma ambedi hai. Neki mahalayo, lõgiis vokum ambedi hai. Neki alim kei imtihan kiisi, lalabadi siidugul وحياني بيانتي وحيانون أو... حيال دارسكو امتحاموه دقيق سبرايين يعني اغلوضات على الكريم اغلوضات على الراه ومنطقة هاي تراه وغلط يا الله وحج حجوه وحيالله ووضوه كاوه هلا فهوي كان يوم كم اسئن في هايان معايلي وحياللسكو قلده اجره مساليه لو حنحنو غريبه هننكو كله هلاسسو عالم اسمول كلا وعدها كن اشياء الحال ده الهي سيع علم الحال ده ما سين الهي الهي الهي وعاد ان إله إله إله. الله عاد, عاد بكل هين علم الهي الهي الهي بعدي اسموه تراكس من النوع والخيوي وحام نفعل لهان اما اسمو كيها وحيال او بطاكين هناك وحيال تراديسي اسموه لتراكس همسي وحصر واحد لسيكو عجزي جليو الشيخ عجزي جليو وحياسي حلا كلها العديث وحاكو السوقان فهمي جلسكبوريو علمي جلسكبوريو بركة النخل هنا وحاكو جراه تيو حيق ليسو وحيا يعني هادا لسيكو انتا نخلا واه تمت في الدماء خنوعه ونفلها وحا نفل يجلي ليه كارل لا لا, لا انتا لجلي وحاكمتها فقال عنا هدوات هديو اوه تماتت اماتو قلت كده وحترى. حتى لف هادي حيوانك عرق اشياء رغضا قلت عنا حتى لف هادي نفعي ازليها وهي حرق الليفك هادي دونت هادي دونت حرق الهذا حرق هادي حرق على جسوبياء حرق على جسوبياء فقال لام هادي يعني يعني وحالها فخيات يعني جيد كده يعني جيد كده وين بك هذه استرد كده يعني وحالها انغا استالجليه ترى لو جبيا بكين سرعه ده قديم قانون وصايا كتبه هو كتبه هو ايه وان وصايا يعني بارك هذه ويل لغ صوبيا تمبير لغ قال لهم الى الديره لاكدي لا عوذتي واعوذ بال بار من رء ومرت بار غير عوذتي وايه او على بدل على, على كل حال منكم من كان اساس الايمان كيس افكشوجي هاي يعني قهوه يقين كيس اقره على كل السفات بضن أمو منك أسليها وحواي السفات دي تي سلاة واي وحواي السلاة واي السفات سلات سلات؟ يعني سلاة بضن أسليها أمو منك السلاة أسليها سليب البضن دي بدالي رأي يعني إحسان كي سواوي ياي صدغات كي سوابدي وحيك صبعي علوم أحبضن واي عرواحدة خوتو يهي انتا ساسوها على كل حال وحوالبا لنك مؤمن كتصبحوا ولو انتفاعا وصنوا لانتباه ولو انتفاعا حيا وميتا ولو انتفاعا سيتمت عملوا ايب عمر وعسلي هي بالخبر فوقع الناس في الشيئة البواديد تتكي وحاكوا نعين وقيدها باديدها نم بوحك شيء واسكالي فقالوا ووضع في نفسي نفتيه وعاوكو نعادي يسويه عنها نخلطه انها يتبرت تتحيي انت الله احنيتك على همه منك سغير كأه انت وعس ليها حفني حفني الشيخ وانا بابيك حيقرب شوضع وعس ليها حفني عليهوا اصليها هي اني محصل المكتبه اللي تطق مش هي المحايدات التي واوينه الجور وحاله الكس المهشه نالوا التمام هائب للغير الى ان كوي جواب تي سي اس كعر خوف السوق وواو يشهدون السوق في دو حدود مركز سوق بعد شباب على رواه لكن انتني مو ورمن وصعص ورمه يعني أول أمها تقيرين نوراً نخلصها على كل حال تربضة إني عدين طلبان قال الله وحير كسوايين وحير ما سايش عسفنا شعبت هل حرالة حل حرالة هي ونهى. صلى الله عليه وسلم وعلى آله محسري أخبر عسري أخبر شرب لفظي حديث بأمر واحد. لكن معنى هي خطر او برجرب تقلح هنعدي دي عم بس تقلح ونعيدها الضاع يعني مش هنشقى لا تقول لامتهدي يعني تقلوه تقلوه لا تهدي ولا اديث ايش توا جرب يعني ظهرت امره سبرا الله عليه الصراحه تقوله هو نعيسى. انا عيسى انا ساموا وانا لكن معنى خبر واي معناها دبك هذا جربت لحد هو أول قوضي عدد وحيال بغن قد يديد وكجربت علاو شغل دعوه إيسا وحيء أخصونا دعوه إيسا عدد أغوه إيسا وان عيسا معنا ضايق كخو مهي الدميش أنتقل عليه يعني لانتلقوه أما لحصنوه العقد او علي الجعلاني وغيالك عربته معالي حديث النص النبي عليه الصلاه علي والسلام انزل القران على سبعة احرف النبي اصطفى عليه الصلاه والسلام قران كضو حرف ان زودتي معناته ضوء اللغه وعلى طغيالك طيب لو لقيت اي اي طبعا الطيب هذا طيب قبيلوي وفرانك بعض يعني يعني